الا قطع قلبك الليلة. والزهرة تستاهد. اسمع المحسن يقول. يكفي بنزلتي اسمع. من وين? من رحم الزهرة عليها السلام? من بطن الزهرة. يكفي بنزلتي اسمع بدال الزهرة ده صيحة. صيحة يقول سمعتها بين الباب والجدار تلادي اوه. يكفي بنزلتي اسمع بدال الزغردة صيحة والاستقبال مو شفين حي درجتني يا يم ما اضل قبل ما تروح لارواحة يا يما بل رضعيني ترى قلبي غدا نزيف الرأس يا امي بهضني ما توقفين نزيف الرأس يا امي بحضن ما توقفين وجسمتها الشمقبالت يا يم ما تشوفين وحضنيتش في اعلامي يا يم ما تحضنين يوم بل ضميني تركي الوقف خلف الباب. بعد. اه تيجي نزفك يا ابني ما وقفه. اذا صدري وقف نزفه. مو بس رأسك يسيل من الدم. انا بعد صدري المسمار كسر مني ظلعين. نزفك يا ابن ما وقفا اذا صدري وقف نزفا انا مو بيدي سقطونك بل رحمة ولا رأفا ولو علدي جلاد اصنع اليك من مهجتي لفاك في يا ولادي ترى قلبي من اعتابك ذا اشلون عيوني تشوفك يسمح لي صاحب الزمان ها اشلون عيوني تشوفك وراس من اللقم دار, دار. اشلون نحملك يا ابني وجسم ابن العصر بها وشايف بالصدر ترضى يا عنابه بالصدر وشايف بالصدر ترضى عنابه بالصدر مسمار اعتابك وجه للوالد. اذا عندك عليه اعتاب. ولي ولي. يا الباب يا الباب. يا الباب يا يقاب. انا لبست الحزن طول الدهار. اه صيحة بقوة اريد اسمع يا الباب من قلبك. يالله يالبا يا ابن لبست الحزين طول الدهر. يالباب يالبا يا اب ذهيل وما يا ابو قتل افكار. يا الباب يا الباب بنشدك وين محسن سقاط. يا الباب يوم العصر وين زهر الزيتشيء. عندي اليك ابيات الليلة. محظرها اليك. اه? ابو علي طالب من عندي محادثة بين المحسن والرضيعة. وقريتها اليك. محظر اليك ابيات جديدة. لكن هالمؤمن انا ما اقدر ارده. هذا خادم الزهرة والزهرة ان شاء الله حاضرة. لكن قلنا بما ان احنا نحكي عن المحسين. اه? اقرى لك مقطعين بس من هالقصيدة. وفاء الى الزهرة والى الاخ ابو علي. يا محسين عاين احوالي رضيع وانذبح عطشاء. شانك ماطي اكفاني ومني سلبة والاكفاء. يا عمي ليتك تعاين. امة صيح صاب حسين. ش تقول الرباب? اللبن من صدري ارضع هالولد من وين من وين لو عندي دمع والله لرضع من دموع العين ما رواني يا عمي غير السهم بالدماء يا عمي ترضى يفتمني سهم يشوم في نحري ونا في شف ابو السجاد ما وصل سنة عمري يا عمي تحتمل تسمع بحالي واشفع الدهري حملتم صاب يا عمي ما يتحمل انسا يا الله اذا الحسين سمع امك ولا اثار يا عبد الله اذا الحسين سمع امك ولا اثار اسمع المحسن شي يقول انا امي انا ام اللي تطبخها الام ملطم خدها ولا تحرك على الكرار واذا صدر مكتئب اب صدر مين بتسمع ودم صادك صعب حمله صعب شيء بالرضع إذا انت لمحتمك وبوك جملة الاحباب. انا ما شفت حد دمي وقع راشي على الاعتب. وبعد ما جسمي يتعشم. ويغلوعها بالباب بالباب. هوت من الرحم مجتور. غصب من رفسة الخوة. يقول لا يا محسين كان حاطتكم جماعة بيوم حرق الدار احنا حاصرتنا جيوش ما تنعد من الكفا والله ده سصدورنا بالخيل وشبه وفي خيامنا النار. وظلات حرم مدعوره يا عمي مع النسوا يا تعاين مسامح يا مؤمنين يا تعاين الحوره ما اله كثير تدور بالعرا الايتام وتلفتها مع العليل يليتك تعاين الوحش عليها حين جل الليل تحرس خيام محروقة وتعاتب على الولياء يا عبدالله حاطتني مصايب تدمي الناظر سمعت ببيتنا هجمه العالم الاخر. سمعتم البتولة الصيح. وقفوها على الساتر. واللب رفس في بطني. وعلى اليوم الصدر وجعاء.